إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوض بالله من شباب والسلام سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يرضي فلن تجده وإن مرشد أشهد الله لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله ومن سلك وفأز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمين وفي صلى الله وبر ممي اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل المجيد. أما بعد فإن أطلق حديث كتاب الله وخير الهددي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل محدثة مبتعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مننا بلعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث يحمد توسيه لكتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرامش عبد الله بن عبد الرحمن بسلام رحمة شيخ خدأي لسن بنا وقبير رون عدم إن شاء الله تعالى وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضع وعن أسأل حجامة إياك آية إفطاءة عن بداية هديك الحجام بكذبها أو إلا بوشي دكات هل إفطار يا كذبه لابو الصيام هل إفطاء الرجاء نشكه أو إلا بوشي دكات أو إلا بوشي دكات بلا ما استخدمه هو بنسبة الصوم هذا بنسبة أولاً لأن النبي صاحب احتاجه ما في قراءة اجامي ولا وصل نوع الشيكري ولم يتوضع لذلك أهداً دعونا الشيكري طبعاً حدثنا في تلاء أبضع في تلاء وكذلك أصدقنا إما بدأ لقبني الروايات كريديا أستاذ بلانين بخوي أو الشيخ بايكا. قال حافظ التلخيص في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف قال درقطني امامي دارقني ده فاستاذ صالح بن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف لابي ضريق نجه ويروى ما يؤيد معناه عن عدة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر قال البخاري وابن عباس الرواه الشافعي وروى شرعي وعبد الله بن يوفا وابي ريره ذكرهم الشافعي ووصلهما البيب وجابر علقه البخاري وصلى ابن خزيمة وابو الأودو في وقيل بن جابر لم يوثقوا إلا ابن حبان طبعاً توزيق ابن حبان ليش لا يعتد به لابدأوي كان متساهلا وصح هذا وكذا ابن خزيمة والحاكم وعن عائشة قال الحافظ لم أقف عليه أن عريتك سيل السلام طالما دائماً كان مكان ليور لم أرثه حتى أحسك صاحبي ليبي لم أبدي ميمترينش لا اهلي فقه كسياني ببه امامك اللي نومز خلق برسيارد ليبكاتن قوتي استنباطي تسمس قوتي استنباط يعني تسلحني حديثي بغمضك اصلينا كمان لغيري غيري ويش كقصدك لمساريدك كوب التو تحليل كي شي بكيره شي كنويت لهو قصدك تبيني حديثك دي لقعدي فعلي ابن عمر جاسم فعلي إيمان عمرني إيمان عمر قصة شديد الاستوابعتي هاي الليك أو قول إيمان عمر لقى لجاوعان زبي رمضا مخالفة شابوا زيلي عتيلنا كذا توعني استنباطات بخيل بينه هل نزان بتوعي له عن زين اشتلاء واربعيني وفي راجع اللي احتجم أخرج الدم بالمحجم والمحجم أدات وسحب الدم من المحجوم احتجام هو ده كذبنا يخيم لاش ما يخذو من العين يك إذا كان, صحيح أما كان صحيح بيت أن الحجامة لا تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها تجوز الصلاة بعدها يعني دو الحديث مقرر للأصل وهو أن خروج الدم من البدني غير فرجيني لا ينقبل الموضوع طبعا أصل خين ويناشني بتجناشني عادي هو يصير طالب بقى الزمن الشيبيان دودلا يبغى نامتي طالب لا امام عمر رضيع قائد سربي ذا فارسي بالمقابل كده. يعني قبل ما عمر كذا الحديث كذا. أذا ضعيف يشبي أصل لخيمي نعشين. ماشين. ما ما تصلنا بيت لغير الفرجين. لولا الفرجين أفرط. خيمي تخيمي صحيح صحيح خيمي كومش بلي. ما لا عدم النقض حتى يقوم على الاصل الأصل. جواك ده. إلا دليلك المشهور من مذا بإمام أحمد أن النجس الخارجي من غير السبيلين إذا فحشة أنه ينقض الوضوء. ريدا فحشة؟ أنت جالك إنك زوربو. يعني كنا كنا يعني جايو نزيف دم نزيف دم لا ما نزيف دم بوا لا بوا هذا وقال قال في الكبير النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينقضه كثيره بي سي او يكوا غير سبيل عند ذاتي سبا ولدي صغادي اجزور بو بغير بغيلاب بغيلاب بالمذهب خلاف لسلميه اجزور وا بي سي اجزور قصدي خنيغا اجزورو ابو انه زي وقال وقال مالك امام مالك والشافعي واصحابهما لا وهو منه، بس نيجي إلى اختاره الشيخ تقي الدين لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الخارج من السبيل قياس شيء وإنما هو كل بساط والمخاط بصاق تفا والمخاط بلخم والأصل بقاء الطهارة حتى يأتي ما يرفع هذا الأصل، أصله ما نباك وبحاجة نتوها تأكوا اشتقد الأصل ده ليه واختاره شيخنا عبد الرحمن سعدي تاني كشيخنا قاضي شيخي بسامية جماعة السيد عبد الرحمن سعدي وتقدم الخلاف بذلك رابعا حديث عايشة السابق أن الرعاة والقيء والقلاس عم بيقول حج ماركين أو تفسير قال لي تاميد مما يخرج من البدن من غير السبيلين عقل الوضوء ولكن يعني هو مسؤول عن هذا الحديث الذي يقرر ان الاصل هو ان الاصل هو اصل ضعيفه. اصل هو اصل هو اصل وعند اصل لا يعارض هذا الحديث الذي معنى هو اصل هذا الحديث يقرر اصل هو أن الأصل بقى اصل هو اصل هو اصل هو اصل هو اصل هو اصل هو اصل هو الرشاهنه و... الرشاهنه وابتاني هي يتعلقون هتيا لوانا هوني حدثك الضعيفة كوانثما نوي أصل الأصل بقاء الطالع حتى يجد دليل على نجاسته خامسا الحجامة دواء حجامة درمانة وقد جاء في صرح المخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة شفاء لا سيشتانه شربة أسل أو يك و آه... الشرطة محجم و... أو لا حجانة. وكيه وقية النار لذلك وقية النار يكشي في الهم ذلك الرواية الشعب تد... وآخر آخر الدواء الكي ما أكبر من أن نقول لها بيتن يعني كيبه مطلقينيه آخر الدواء كيبه بني كيف لا قل قلنا كتو عندي لو انا اورو دكتور ريا فتت وعني با حسني يقول خليو لي عمليه الكامير هص لينا الا بشطاني بس كانير بس طه ديرني شو كبيئه لي كوكويا كانت عيوقه باه شفاء اخر علاج اجى علاج جديد ابو باه بكره لو دي على ازيد شو شطنا هو وفي مستديمه الإمام أحمد عن اسامه بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداووا لك تداووا هاي الأخير تداووا الصاخير تداووا تداووا في تداووا تداووا يعني تداووا في الأمر. تداووا بس وكو صلوا ماضيه صلوا امره تداووا ماضيه تداووا امره يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء هزوا كمان نقول شفاء لبلادها ولكن ذا افراد ان علمه هناك من ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون دمي بالفصد او بالعجامه لان في ذلك استفراغا للماده ليجينا خوجي او بغن بو ثكا تقو على ذو خراج الدم او قديش قوي سبح حجامه بيتم فصد نظام الاستفراغ ما خوجي لان في ذلك استفراغا للماده شو ما بدك اعمل لدين يتم وتغييرا للمزاج صار شيء كذا او خلينا كده يتم أهدية لك أتو. استحباب التداوي واستحباب الحجامة. ليركأنش سُنَّة سبيتا كحجامة بكتين. وإنها تكون في الموضع الذي يقتضي الحال. وجرى حالي شو زاد يواعك على روجيا؟ قلني شاذور. راس حجامة ده مذكر. راس هدية أتو. فان يشجينا بيت. قديم بداية أورشان لمد عكنا بكر روجيا الأشخ. أمسروش بلشت، وأنا هكذا توعني بخيرنا، هو لا سخويتي. سادسًا، استحب التداوي، ترى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب بدواء الداء برأي إذن الله عز وجل، همو ألمان، همود نقوشة، إلا ألمانية، فإذا أصيب بدواء الداء أقرب ألمانك. لا هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون يا هناك شيء يقولون من هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون ان هناك شيء يقولون للدكتور خندوي خندويش قديم او بوي لك لكن كابله يا اخي بلا امره بويته شهاده سلا بيتن بي. حكيم. حكيم. لا يغوي خندوي مش لك بالني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 قالوا الزيادي دارايا وقت اسباب مسببات لويمسي او يبكات ليه يرجع نخوشيش درمانيا اسباب مسببات لا يوش بالغا لا سي وي خلقنا كيفه دري زبله قران بخينا قران جبال موجوده واش نخ قران امثال الجزوه باسكت مسائل قران كاب غير اصلا داني مبارشي. لقي الشاركان شاريب هذا هو يقلي الشاركان داني برشي وده قت أحد كاتي وده بيتن بيرم بسهم لقروه على صداخين خمقوه خاتب الألبية هاي قلنا خيدين لسريع وده بيتنه أو نقول شيم مدنيا بيرستي بدكتور هيا أوه بيه كاتي مش شاركان نبيتن وابزاني ايه كذلك انما هو ما انزل من القران الا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أو قصية وعصة صلى الله عليه وسلم سو لا واشي نقولوا جي هل اتيتم له برفيق رفيق عند دكتور الطبيب ذا هنا ايه وهلو عشانه يوكل صانعين كايدة عندي النقل نابعة بشكل دخطوري زائز منها ففي هذه الأحالية الصحيحة الأمر بالتداوي فالمعنى كده التداوي بك وأنه لا ينافي التوكل أما دوش ما معنى التوكل التواكل التوكل هي الأخذ بالأسباب في اللي توكل تواكل اعقلها ثم توكل على الله هو أخذ بالأسباب بلام وردنا جدنا أسباب ما هنا ولا من دمنا أتزعم بتما يخوان نا أسرع إنيا أسباب كان يخون زبون زبكة أو زبتما يخوان بزيدنا كهذا تواكل أخذ بالأسباب تواكل عدم أخذ بالأسباب فكان من هذه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه. والأمر به لمن أصاب مرض من أني وأصحابي لهذي بيعنب لروش بيعنب رسل الله عز وجل ما وياه سبحانك تداري كردن تداري كردن لسلب وخوفي وروافد مالك يا ركز هذه كتير شين خوشك بوا لخزماني أنا هولاني لو يسبك لو هميان تداري كر ده بس الله جل جل لا إله إلا, إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك